وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهله الادم فقالوا ما عندنا الا خل فدعا به فجعل ياكل ويقول نعم الادم الخل نعم الادم الخل رواه مسلم